ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا اولئك اصحاب النار هم فيها خالدون مثل ما يوقد يَكُونُ فِيهَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا كَمَثَلِ رِيحٍ فِيهَا صِبْغٌ أَصَابَتْ حَبْسَ قَوْمٍ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ أَصَابَتْ حَوْثَ قَوْمٍ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَأَهْلَكَتْ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 لا يألونكم خبالا ودو ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفى صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن قن هم تعقلون؟ هاكم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم، وتأمنون في الكتاب كله.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 اِذَا تَصَدُّبُوا إِن تَمْسَسْكُم فَسَنَتُسْؤُهُمْ وَإِن تُصِبْكُم سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا وَإِن تَصِبْهُ وَتَتَقُولَ لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا ان الله بما يعملون محيط واذا غدوت من اهلك تبوؤ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم